صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا خير في كثير من نجواهم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 دعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمن ينهم ولا مردنهم فلا يبتكنا ذن ولا أمرنهم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 يك مؤاهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجَزَّ بِهِ وَلَا يَجْدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَهُ وَلَا نَصِيرًا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا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 يا ايها الناس قد جاءكم انذار من ربكم وانزلنا اليكم نورا نبيلا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه انه فضل ويهديهم